يا رب اللهم صل على محمد وآله وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفه وَسوسَد وَتَّيقِ وَبقُشِهِ وَكَييدِ وَمَكْرِه وَوحَذَ إِلِ وَخُدَعهِ وَأَمَانِي وَغُور وَفِتْنَف وَشَكِهِ وَأَحزابِ وَأَتبهِ وَأَش وأوليائه وشركائه وجميع مكانه عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في ربتي أنت الساتر عورتي والمؤمنين والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا